لنا في نبهان وانت متميز وحضورك جميل دائما الحديث عن الأخوة المدربين في شركة أكتال إن ثمت جديد في الطرفين الأخوة هناك المدربين أو على مستوى مجلس دارة الشركة أو وزارة القوى العاملة والله من الآن نادي أخي موسى ولكن المحاولات لا تزال مختمرة من كل الأطراف يعني من الاتحاد أو من الوزارة بالنفس نعم. وأيضا مع مجلس حقوق الانسان ومع بعض اعضاء مجلس الشورى نعم. ولكن الظاهر ان هذه الشركه فوق كل هذه السلطات فوق كل هذه المؤسسات وان كانت مؤسسات حكوميه او مؤسسات حكومية حكوميه هذه الشركه لا زالت يعني في رايها مع كل المحاولات التي تمت ولا زال العمال متوقفين عن العمل مبررين وهي طبعا لا يعنيها كل ما نتوصلها ونحاول نقرب وجهات النور ونحاول ندخلها غير المهتمة بهذا الكلام نعم طيب ايش المبرر اخي نبهان ولماذا الحديث او التقريب مع الحلقة الابعث اللي هم المستحقين او أصحاب الحقوق ان كانوا على حق لما لا تتخذ وزارة القوى العاملة او الحكومة الان ويكون العتب أو موجه لهم مباشرة تصرف مع هذه الشركة ويفترض ان الحكومه انتخب ولكن الحكومه ليست ممثله في القوى العامله لان القوى العامله بالصلاحيات الممنوحه لها الان لا تستطيع عمل اي شيء سوى ان ترفع الموضوع للمحكمه او الحظر ان كان تمت مخالفات هناك وطبعا في مخالفات هناك وهي شركه عليها ودفعت الغرامات مم. بس المشكلة أنه ايضا تواصلنا مع رئيس مجلس الإدارة اللي هو رئيس الشركة اللي هو أيضا عضو في حقوق الإنسان أيضا هو عضو في مجلس الشورا تواصلنا معه وإلى الان ما في أي تحرّت أيضا تواصلنا رئيس, رئيس مجلس, مجلس إدارة الشركة عضو في شورا وعضو في لجنة حقوق الإنسان نعم أخي نعم أخي ورئيس مجلس الإدارة هو عضو في حقوق الإنسان وعضو في مجلس الشورا ناشا الله نعم والآن يعني العمال يدخلون الإضراف في الأسبوع الثالث ولا تجدناك سمة بوادر اليوم نعم تكلمنا أنا ومعالي الشيخ لره الله خير كلمته في إيجازته وتكلمنا معاه إحنا وياه وشرح وشرحنا الموضوع وحاولنا نصل لصيغه وتفاهمات وفي دقائق معني بوزير القوى العامله الاحد ان شاء الله حتى ايضا يوجد صيغه او حلول لان مثل ما قلت لك القوى العامله قانونيا لا تملك اكثر من انها تدخل في حوار وفي مفاوضات مع هذه الشركه وهذا ما تم بالفعل بحضور الاتحاد فتح حوارات على مستوى عالي بحضور وكيل القوى العامله والشركه مع انها غلطانه يعني الشركة غلطانة نفسيه طبعا معتمدة على ان الموضوع يروح المحكمة لان هي تعرف الموضوع بياخذ مم. لا يقل عن سنتين في المحكمة فلا فهذا الكلام ما يضرها نعم طيب في اي اجراء اتخذت الشركة الان مع الاخوة المدربين لا طبعا هي الاجراء الان تأتي بموظفين من خارج الشركات الاخرى تشهرونهم تغطي النقص مم يعني هذا اللي تستخدمه الآن في مخالفات أخرى قلسة مارس الشركة الآن <تصفيق> ولكن كالمضربين طبعا المضربين إحنا راح يعني إذا كانت هي تلعب على الوقت إحنا المضربين راح نؤمن لهم رواتبهم عن طريق نقابات مفارة وعن طريق عمال أيضا صلالة وعمال السلطنة كلهم مستعدين إنهم يدفعوا رواتب المضربين وإن شاء الله الإضراض يستمر سنة ما عندنا مشكلة إحنا طالما أننا على حق ش ش حقنا بالطريقة التي نراها مناسبة. نعم. <تصفيق> <تصفيق> <صفيق> الأخوة في مجلس الشورى يعني ما وعدوا بحاجة ما عندهم سبيل ل لإيجاد مخرج مع مجلس إدارة هذه الشركة؟ <Expitos> والله مجلس الشورى احنا تناقشنا في مع أكثر من شخص أعتقد حتى رئيس المجلس على علم بهذا التفاصيل. ولكن إلى العالم لم يحرك ساكنا حتى أعضاء الشورى الموجودين في في في منطقة صلالة بينما وردتني معلومة اليوم على أن عضو من اعضاء الشوره في صلاله قام بالاتصال والتواصل مع رئيس مجلس الاداره في هذه اللي هو ايضا عضو مجلس الشوره ووعدوا على أنه إذا كان فيصل حق راح ناخذ الحق كيف ياخذ الحق ومتى ياخذ الحق الله أعلم يعني لأنه يفترض يعني من يريد أن ياخذ حق أو يحقق في موضوع لإحقاق الحق يفترض أن يجمع الأطراف كلها ويسمع إلى الحوار وياخذه ومن ثم يحكم القضية مم. وحن جاهزين أخي موسى ومنفتحين في أي مكان في أي زمان يعني نتحاور ونتفاوض حتى نخلص مال شركة هذه من هذا التغيان ومن هذا ال ومن هذا اسمه التع... يعني استعنك في في بعض الحقوق. طيب إن كان بالإمكان أن تبعث لي باسم رئيس مجلس إدارة عبر الرسائل النصية لي شخصيا حتى نتواصل وإياه ربما نأتي به في حلقة خلال الأسبوع القادم. إن شاء الله أخي. راح الله. تسلم شكرا. شكرا. شكرا جزيلا الله. شكرا إذن مستمعينا الأكارم نزولا عند رغبة الأخوة يعني من تواصل وإيانا الحديث كما سمعتم من نبهان البطاشي مرة ومرة ومرات ولكن لا حياة لمن تنادي أخي موصحة أتقدم اليكم بحر تهاني بمناسبه ثلاث سنوات الممتدأة